والفجير <تصفيق> ولا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ وأنتم وَفِي النَّائِينَ ذِالِكَ الَّذِينَ قَضَوْا فِي الْبِلادِ فَأَثَارُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَأَثَارُوا فِي الْفَسَادِ بَعْلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ ذَابِنٍ إِنَّ رَبَّكَ لَا بِالْمِرْصَادِ أكرمه ونعامه فيقول ربي أكرما وأما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا وتأكلون كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك وَالْمَلَكُ والملك وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يقول يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ورقاه أحد يا ادخل <تصفيق>